أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نفيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صلي وسلم وبارك على صيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحدثين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزالهم إيمانا وقالوا حفظنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله بمشيئة الله تعالى لقاؤنا اليوم هو اللقاء الخامس حيث نلتقي بمشيئة الله تعالى وتوفيقه مع الحديث عن يوم القيامة وقد التقينا في اللقاءات التابقة مع الموت وشدته ثم التقينا مع العفل والتكفين ثم التقينا مع الطلاة على الميت والدفن وما يجب أن نفعله لأمواتنا عند موتهم ثم التقينا مع شبشة القبر وما فيه من سؤال الملكين ونسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أما لقاء اليوم بمشيئة الله تعالى وهو الحديث عن يوم القيامة فالحديث عن يوم القيامة تشيب له رب المؤمن ومن منا شابت رأسه حينما قرأ الآيات التي تتحدث عن يوم القيامة الحديث عن يوم القيامة تشيب منه الرأي لأن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الشيباء في وجه رسول الله وفي رأسه الشريف فقال سيدنا أبو بكر كلمة حنان وحب أراك قد شبت يا رسول الله فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها أي شيء بطني سورة هود وشيبتني أخوات سورة هود لأنها سور اشتملت على الحديث عن يوم القيامة وأخوات سورة هود سورة الواحقة وسورة المرسلات وسورة أما يتساءلون وسورة إذا الشمس كورا اقرأوا هذه السور لتنظروا ماذا فيها من الحديث عن يوم القيامة ولذأعلموا أنها سور شيد السيد الأولين والآخرين فإذا كان الحديث عن يوم القيامة شاب منه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بابد نحن يوم القيامة له أسماء كثيرة وجليلة ومهيدة في القرآن الكريم لو أردنا أن نعذبها حصرا ما استطعنا ولكن نعذب من أسماء يوم القيامة ما يفتح الله سبحانه وتعالى به لنعلم أن هذه الأسلام عندما يكف عندها المؤمن متأمنا المبصرا يشيب منها اقتباءا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فعلى سبيل الإيجاز لا على سبيل الحق من أجمائها يوم انتيامة ويوم الحسرة والنجامة يوم الطائرة يوم الواقعة يوم القارعة يوم الغاشية يوم الزلبلة يوم الكفاف يوم الجزاء يوم القضاء يوم تخشع فيه للرحمة للأجفار يوم تشخص فيه بين يد الله الأسفار يوم تشخص فيه الأجفار يوم تتخل فيه للرحمة للأصوات يوم ينعبع فيه الالتفاة يومص في فيج العرض والكبال فك ف ت دكةاشاح يوم تعظون فيه لا تخط منث الخافاحية يوم فيج بماقدم فمة يوم من فيج الياك مقد الم سررة يوم من فيج تص قطة يوم لا تعالق نف المفد شيءهاها والأمر يوم يذ يوم ينادي المنادي لما للملك اليوم لله الواحد القهار يوم وما أدراك ما ذلك اليوم يوم تسكت فيه العصوات اسمع ويسألونك عن الجبال فقل ينفطها ربي نساء فيبرها طاعا وفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمسا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا إلا أمسا يوم ما تنفع الشفاة إلا من أدن له الرحمن ورضي عنه قولا يعلمنا بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنف الوجوه للحي القيوم الوزوغ للحي القيوم وقد غاض من حمل ظلما. اللهم آمننا يوما تجعل اكبر. اشتر عوراتنا. وآمن روعاتنا. واعطنا كتبنا بايماننا. واجعلنا لحبيبك المصطفى. يا يا رب. يوم, يوم لا تطبق فيه نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ إزل لمن لله يوم ينادى لمن الملوك اليوم، أين الملوك؟ أين الرؤساء؟ أين الأغنياء؟ أين التجار؟ الكل خاشع. الكل خائف الكل خائف الكل زليل لمن الملك اليوم لله الواحد القطع تعالوا بنا هذه أسماء يوم القيامة إننا نستعد لموسم الصيف بما يناسبه مكيفات نستعد لموسم الشتاء بما يناسبه دفايات هنستعد كل منا ليوم القيامة ان يوم القيامة عند الكثيرين لا يساوي استقبال موت صيف ولا استقبال موت شتاء يوم القيامة يوم عظيم يا عباد الله سبق يوم القيامة اخواض كل الاحوام التي سبقت يوم القيامة لا تساوي شيئا في ذلك اليوم حول الموت وشكته سبق يوم القيام حول الغذر وتمثيلنا بين يبين المغفظ والحبل على الاعناق ودخول القبر سبق يوم القيام حول سؤال الملكين سبق يوم القيام ولكن الصيحة الاولى التي يهزن الله بها لصيدنا اصراطين تنفي الجميع كل الافوال الهديمة نفخة الاولى يفعق بها كل من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ونفخة السالية يبعث بها كل الكائنات بقدرة من يقول للشيء فيقول اسمع اسمع هذه النفقة في سورة الزمر ونفقة الزمر فصائف من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفق فيه اخرى فإذا هم قيام ينفرون وسورة ياتين يقول مولانا عز وجل فيها ويقولون ماذا هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينفرون إلا فلحة واحدة تأخذهم وهم يخزمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخة خطور فإذا هم من إلى ربهم ينسلوه قالوا يا وينا من بعثنا من مرقبنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. سبحانه من يفعق الجميع بمسخة. وسبحان من يحيي الجميع بمسخة. النسخة الاولى ينهجب فيها الشر ويموت فيها الجميع. إلا من كان الله ثم يموت كل كائنا كل شيء حالق إلا وجهه له الحكم وإليك ترسعون ونفقة ثالية تتناثر الارواح في الاجتاد بخدرة الله اجهادة الحساب تقوم من المصابر على صعيد يوم القيام شاخصة ابخارها زيلة اعناقها الكل مدرب عريام الزيل يد لله مالك الملك واخوام الحاكم وبعد النبخة الثانية تعالى. الى ارض يوم القيامة. اتدرون ما صفة ارض يوم القيامة? ليست الارض التي نحن عليه. انها ارض غير الارض. اقرأ قوله تعالى يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. وبرز لله الواحد الحفظ. ارض يقول فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلمه يحشر الناس يوم القيامة على ارض بيضاء افراه كقرس النسج ليس فيها معلم لأحد أرض بيضاء عفرا يعني ليست في البياض المات كقرص نقي أي الخالي من النخالة أرض ملساء كقرص النقي ليس فيها معلم لأحد ليس فيها مكان منخفض يختبئ فيه أح ولا مكان مرتفع يختبئ وراءه أح ارضا مستوية قاع خطفا لا ترا فيها حوضا ولا اوضا الكل دارد لله والكل واقف لضي يده الله والملايثة سبع سقوط حول الموت على ارض الكل على ارض لم ترتكب عليها معصية ولم يرد عليها دم لان الله قدم الارض بارض اخرى هذه صفة ارض يوم القيامة تعالوا هنا لنعيش مع الاضحان على هذه الارض واهل من هذا اليوم استعدوا له اعملوا له, له هذه الارض تمال اضحان وما ادراك امال اضحان اما على الملائكة يوم أن تكون الثماء كالنصف والملك على أرجائها يعني على أطرافها هذه هي الملائكة الملائكة أهل السماوات السبت وأهل الأرابين السبت الملائكة وجاعر القصف والملك صفاً صفاً, صفاً. الكرب بين يمي الله أما الإنس والجنس بعد الملائكة اقرأ قوله تعالى ورخف فصوف فصاعق من السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم رفخ في أخرى فإذاهم أيام ينظرون اقرأ قوله تعالى إن كل من السماوات والارض إلا آت الرحمن عسى لقد أحطاهم وعبهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لقد جئتمونا فرادة كما خلقناكم أول مرة فرادة لا بوظائفكم ولا أموالكم ولا جاهزا عن كل جرق جئتمونا فرادة كما خلقناكم أول مرة هذا عن العنس هذا عن العنس والجن أما الشياطين اقرأ قوله تعالى فوربك لنحفر لهم والشياطين ثم لنحفر لهم حول جهنم جيسية أما الوحوش وبقية السائلات اقرأ قوله تعالى وإذا الوحوش حشر في هذا تزل تذل ملائكه ملائكة جن شياطين وحوش بقيه الكائنات الكل على صحيف القيامه في موقف واحد يتنف ثم ماذا اسمح الشمس التي هي في الدنيا قمرا وانتهى هناك شمس للموت شمس يوم القيام تبدو من الرؤوس قد شب، الله أطهر اسمع الأحوال التي ستجتمع علي أولا حرارة الشمس فوق الرؤوس قد شب، فيضان العرب اسمع يا مؤمن يا من تريد أي فيضان العرب حرارة الشمس فوق الرؤوس حرارة الأنفاء الكل على صعيد واحد حراوة الحياء من الجبار حراوة القلوب من الزنوب والمعاق حراوة خوف طبيع اجتمع كل ذلك فسال العرق من قبل كل شعر أتدرون همك العاق يقول فيه الحبيب المصطفى اسمع يعرف الناس يوم القيامة حتى يذهب عرفهم في الارض سبعين بار ويضرغ العرف ويلفنهم ويضرغ اذنهم يعرف الناس يوم القيامة حتى يذهب عرفهم في الارض سبعين بار ويطلق اطواهها واضغنها ماذا ان وكل يعرف على قدر عمل، كل يعرف على قدر ما خضر لمصر هذا هل يعمل الحاملون بعدما ارثنا صفة العرب تعالوا بنا الى وقت المساءلة المساءلة بينك وبين الله أولا ينظر الله في هذا اليوم فيعبده من الحرب أتدرون من سيسأل أولا الأنبياء والمرسلون كل يسر اقرأ قوله تعالى فلنسألنا الذين مرسل إلى ولنفعلنا المرسلين فلنفعلنا عليهم بعلم وما كنا غائبين اقرأ قوله تعالى يوم يجنع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم من حول يوم القيامة ومن حول السؤال الرسل يقولون سبحانك لا علم لنا إنك أنت علام القيوم الرسل يقولون لا علم لنا لك أنت علام الجنوح ضاعف يا ربي لنا الحبابة وليس, وليس لنا إلا رحمتك فماذا سنفعل نحن يؤتى بسيدنا نوح ويقف يا نوح هل بلقت أمتك وقبل سيدنا نوح يؤتى بسيدنا جبريل هل بلقت بعث نعم ربي بلقت أهلك أمبياءك ورحمةك وجبريل في الموت لا يغلى عنه فتستدعى الأنبياء والمرتبون أبلغكم جبريل عهدي وهو به الأعلم يقولون نعن يا ربنا بلغنا فيغلى عن جبرائيل ثم يحجب ماذا أجبتم قالوا لا علم لا لا ماذا سنطلع نحن ماذا سنقول لله في معاصينا ماذا سنقول لله في احوالنا ويدعنوه ابلغت العهد نعم ربي بلغت عهدك امتي لا يخلى عنه نوح حتى تستدعى امتك ابلغت روح فيقولون ما قتانا من نبيه يا نوح من يشهد لك انك بلغت الامة لانها تبقى فيلتفت سيدنا نوح لم يجد لم يشهد له الا ان يقول يشهد لي محمد وامتك سيشهد سيدنا محمد وتشهد امة سيدنا محمد امة سيدة محمد في هذا اليوم ليست نسى ليست نسى ليست قطاقة ليست نسى انما سيدة محمد عملا ام السيدنا محمد يقينا واكتداعا عملا بهذا الدين فيشهدون لسيدنا نوح فيخلى عن سيدنا نوح فماذا صلتنا نحنه شفة المساهلة على عرض يوم قيامة اسمع في الختام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ما معناه لنعمل لهذا اليوم ما منكم من احد إلا ويسأله ربه إلا ويسأله الله رب العالمين ليس بينه حجاب ولا سرجمان، يخلو كل منكم بربه كما يخلو بالبدر ليلة السبان فيقول له ربه ما محناه يا عبي فعلت كذا وكذا وكذا آه أتدرون النتيجة أحب أمري إما أن يكون من الذين قال الله فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ثم يقول له ربه يا عبي فترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أثرها عليك في الآخرة وإما أن يقول العبد والعياج بالله من الذين هم عن ربهم يومئذ لمحجودون سيسمع النداء غذور فغلوه ثم الجحيم فغلوه ثم في سنغلة زرعها سطعون ذراعا فسنقوه إنه كان لا يقوم بالله العظيم ولا يقوم على طعام المسكين النتيبة فليس لهم يومها هنا حنيم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون يحملوا لهذا السؤال وبعد السؤال يضيق الوقت الميزان والصراع. وتصاير الصحف وتناول الكتاب اما باليمين واما بالشمال كل هذا موضوع لقائنا في الاسبوع القادم غير القادم ان شاء الله ولا تقول ان لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا أحكم احكم اللقاء الحديث عن يوم القيامة شاب منه سيدنا محمد فماذا سنطمع شيدتني هود وأخواتها فاقرأوا هذه السر لتعلموا زندنة لوم القيامة لمثل هذا فالنعمة للعاملون اتقوا الله عباد الله أقول قولي هذا وأستغفر الله منه لكم والشائق من الزنب كما لا زندنه أدو الله يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم <تصفيق> مع في هذا الشريء الثاني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وفحله المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتفين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فزادهم إيمانا وقالوا حصن الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله سبي مشيئة الله تعالى لقاء اليوم هو اللقاء السادس حيث التقينا مع اللقاء الأول في الحديث عن الموت وشدته ثم التقينا في اللقاء الثاني ماذا يجب علينا أن نفعله بأمواتنا عند الموت والثالث التقينا مع العزل وكيفيته والرابع الصلاة على الميت وقضاء دينه ودفنه وماذا في القبر من فتنه والخامس التقينا مع الحديث عن يوم البعث ولقاء اليوم بمشيئة الله تعالى هو اللقاء السادس عن الميزان والصراف ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثل موازيننا بالحسنات وأن نثبت أقدامنا على الصراط إخوتي عباد الله كلمة الوزن والميزام وموزون بمشتخطات الكلمة وردت القرآن الكريم في خمسة وعشرين آية الخمسة والعشرون آية التي وردت في القرآن الكريم عن كلمة الوزن قسمت على المواطن الآثية كل موطن من أخذ نصيبه بآية أو آيتين أو ثلاث الموطن الأول الذي تحدث عنه القرآن الكريم في مسألة الوزن الموطن الأول عن الذين يسرقون في الميزان ويضحسون الناس أشياءهم ويحبون أن يزدادوا من الحرام قال الله تعالى فيهم ويهم للمخصفين الذين إذا اكتادوا على الناس يفتوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم قوم الناس لرب العالمين. الموضع الثاني في الحديث عن الوزن هو دعوة إلى العدل والحق في الوزن، دعوة إلى أن الوزن في الدنيا يجب أن يكون بالحق. ويجب أن يكون بالعبد والقصاص المستقيم يقول الله تعالى وأوصل كي لا إذا كنتم نرجو مواصفك للسماع على الوجه الثاني من هذا الشريف شكرا لكم يقول الله تعالى وأوصل كي لا إذا كنتم وزينوا الكصاص المستقيم ثم قال تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان ألا طغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقفط ولا تكسر الميزان العجيب أن القرآن ربّق الدنيا بالوزن بالحق ووجهنا في الدنيا إلى أننا نزن بالحق وتلتقي الدنيا مع الآخرة في الوزن بالحق فإن الإله الذي شر علىنا في الدنيا النزل بالحق هو الإله الذي سيزن أعمالنا في الآخرة بالحق فكما قال تعالى ألا ترغوا في النيذان وأقيموا الوزن بالنفس ولا تحفروا ارَا بَعْضَ مع مَعَ الْآخِرَةِ فِي نِزَاعٍ فَقَالَ تَعَالَى فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنُقْتَصِمَنَّ عَلَى الْعَدْلِ فِي عُمْرٍ وَمَا كُنَّا ظَائِدِينَ الْحَدِيثُ عَن يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَوْمَ إِذِ وزن في الدنيا بالحق أمرنا به ووزن في الآخرة بالحق سنعرض عليه الموضم الرابع ينكسر فيه الناس إلى قسمين وزن يوم القيامة شئة الكثلا نزالها بالحسنات فأولئك هم المطلحون وفئة الخصف ميزانها من الحسنات وامتلأ بالمعاصي والموبطات فأولئك هم الخاسرون اسمع قوله جل شأنه فمن تقلت موازينه فأولئك هم المصلحون وَمَنْ خَبَطَ نَوَادِيَهُ فَهُوَ لَيْسَ لَهُمْ خَطِيْبُ أَمْثُكَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِهِ لَا يَظْلِمُونَ كَأَمْنَ مَنْ خَبَطَ نَوَادِيَهُ فَهُوَ تِعْلِيمٌ وعما من خطت نواوينه فأوه هاوية وما عجراك ما هي ناعر حامية الموظم الخامس من الميزان وقفت امامه طويلا الشرائح والشرع واحد والدين واحد والرب واحد كل دين نزل من عند الله اسمع نزل بالحرحة والنزال الاسلام كتاب وسنة نزل بالحرحة والنزال وقلت في نفس ميزان ميزان نزل مع هذا الكتاب الكريم وهذا الدين الكريم اسمع لقد أرسلنا رسلنا بالخينة وأنقلنا معه الكتاب والميزان الكتاب والميزان لماذا يا رب ليقوم الناس بالقصة اسمع قوله تعالى في آية أخرى الله الذي أرسل الكتاب بالحق والميزان <تصفيق> لماذا لان الامة اذا وضلت نفسها على كتاب ربها وسنة نبيها فهي امة كلها وجدها عند الله لان كتابها نزل بالحق والميزان نزل بالحق والعب يوم أن كانت الأمة تدع نفسها على الكتاب والغلبة كان لها عند الله رجل كسيدنا عبد الله مسعود انظروا إلى وجه هذه الأمة إذا وزرنا أن على ديمنا لنا وزن عند الله وعند الأمة واذا وزلنا عن خسنا على غجر ديننا تركنا الله لتنزيل عن خسنا فأكلفنا كلاب الارض سيدنا يا عبدالله ابن مشعود ماذا اقول عنه بعض الكتاب من يقول كان صغير الحج والله ما صغير الحج الا انه حبد الله ابن مسعود كان عملاقه وكان يجب ان تقول جلّله الله وفضله الله بان جعل حجمه هكذا لا تكون صغير الحج ما صغير الحج الا نقل صعد الجبل ذات يوم وقد جمله الله بنخافة ساقين خلق الله عاكف، فظهر السات ورسول الله عاكف، انظر إلى وطن الله، وخشى الرسول الكريم أن يقول بعض الناس هذا ضحكة من كلام سيدنا عبد الله بن مسعود، فقال الرسول ليظهر وطن هذه الظلمة والله ما معنى لقد امكن الله لمسعود أسأل من ثقل عهد في النزال عند الله يوم القيامة اما لها ولا ليس اي في اجسام في خيال واحلام الخاطر اما موزونه تلت الكتاب ووضعنا فها على هذا الذي فكان لألف منهم يغلب ألفين، والبعض يغلب ألف، والعشرون يغلبون يأكين. كان الواحد منهم إذا دار على الأرض خفوه الملائكة، أما موسون وزنت نفسها على منحة ردها. لم تزن نفسها على منهج عدوها هذا موظم من المواطن <تصفيق> الذي اردت ان اشير اليه من باب التلميح في جيزنا على التطريح الموظم السادس موظم في الميزان ينفق الاوزان الله سبحانه وتعالى يقول والأرض مددناها وعنقينا فيها رواس وعنبتنا فيها من كل شيء موزون الله أكبر والأرض مددناها وعنقينا فيها رواس وعنبتنا فيها من كل شيء موزون انظر إلى سنهلة الحمر وانظر إلى أي مصر مصنع الخلوة مصنع بطيط الدقيق كذا جرام السكر كذا جرام الفانيليا كذا جرام البيض عدد كذا الماء لزن كذا اللبن وزن كذا بحيث لا يزد زق واحد فتنقلب الصنع الارض بكل ما فيها بقدرة الله كل شيء فيها موجود وأنبتنا فيها من كل شيء موجود انظر الى عود الخر كم ثنبلة نحمل في كل ثنبلة كم حبة في كل حبة كم ذرة في كل ذرة كم ذرة في كل ذرة كم مثقال ذرة لا يزيد جزيه ولا ينصف جزيه اذا زاد جزيء في حبة, حبة الخرح انكفر واذا يفف جزيء عدمت الفائدة فمن الذي وخذ هذه الزنئيات كلها وجعلها دي. موزونة وزنا دقيقة انه الله الذي يقول للشيء سيطين انظر دي. الى عود الزرة انظر الى عوض الزروح كل شيء فيه موجود. لو زادت الحبات لم كثرت عوض لو نقط الحبات لجاع الناس ولكنه موجون من الذي وزنه فالله المزارع الحكومات لا انها اليد التي تعمل ولا راس لعملها انها يد الله القادر القاهر والعرض مدبناها وعلقينا فيها موافق وعنبتنا فيها من كل شيء موجود بقدرة الخلاق العليم جل شأنه الموصي السابع، وهو موضوع اللقاء ان الوزن يوم القيامة سيكون ماذا يقول لا تطيع تبثيرا سوى ان اشترى قول الله اسمع ونضعوا الموازين الجصة يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مصال حفة من, من خربا اتلنا بها وكفى بنا حاسبين ونبحث نوازل القسط هناك ميزان وهناك قسط الميزان تكافؤ بين شيئين كيلو يساوي كيلو ميزان القسط هل من ميزان ميزان مشمات انظروا الى ميزان افتخف اين الوزن في مكان مغلق في الفضاء فانه يتاثر بالهواء الميزان عند الله يوم القيامه ماذا اقول عنه لا اعرف انما كما قال الله لا اطيقه لا إنما كما قال الله ونضع الموازين الخصة اليوم القيامة فلا سلم نفر شيء اسمع وإن كان مصطال حلقة مصطال حلقة مصطال حلقة من خزل أصبر شيء يحضر فيه العقل أتينا بها أتينا بها وكفى بنا حاسدين كفى بالله محاسبة كفى بالله قادرة كفى بالله محصية إن كل من في مواة والعرض إلا آج الرحمن عبده لقد أحطاهم وعبدهم عبده وكلهم آتيه يوما تياره فرد من منى مشكول بهذا النزال يشهد الله لو أن أحدنا اشترى ذهب ورغى ميزان الذهب ينبط جراماً واحد ودفع ثمنه لتصلبت الشرائين وزاب الضرب والسكر الجرام لاحق الباقي السرأني في جرام ذهب شرد في كله لأن أحدنا اشترى كن وخباه ونقص الليزان خطة واحدة يقول من باعي يا اخي نيزان ابن عفظ زد خطة لو زاب الليزان خطة بشرح الخطة وتنى على البائع. وصنع له دعاية فلان نيزانه ميزان ولكن ميزان يوم القيامة فكرت فيه فكروا بقيوا اعمالك فاذا املا سقط من من لا مشغول بالواجبات ميزان ذهب عندنا بالجرام اين ميزان الاعمال من لنا يشقوس من فينا سهل في وافي اعماله اتدرون من الذي شغل شغل اسمعوا الامام عبود رودا يروي حديثا عن سيدنا الحسن رضي الله عنه يقول نام رسول الله صلى الله عليه وسلم او كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا ربته في حجر السيدة عائل اسمعوا الحديث اسمعوا الذين شبلوا بالميزان يوم القيامة لم ينهوا بميزان الزفد والفضاء اسمه الذين شغلوا بالنيزان كان واضعا رأته في حجر السيدة عائشة فلاعثا فذكرت السيدة عائشة الآخرة فبكى بك فسان دمعه حيثوا مع الحديثة كأنهم ترون فذكرت الآخرة فبكى بك فسان دمعها فنقف على حد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتبه فقال ما يبكيك يا عائشة قالت ذكرت الآخرة هل تذكرون أهليكم يوم القيامة هل تذكرون أهليكم يا رسول الله يعني هل تذكروني وانا في خطر في هل ستذكرني وانا مع حبيبك من كل هل ستذكرني يا رسول الله وانا من الذي وضع انقفه تحتك الذي وضع انقفه تحت قدمك الغار يقيك منك هل ستذكرني هل ستذكرون اساميكم يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفث بيدك في مواطن ثلاث فإن أحدا لا يذكر إلا نفسه في مواطن ثلاث فإن أحدا لا يذكر إلا نفسه إذا وضعت الموازين ووزن كل حتى ينظر ابن ادم اي شيء في يده امر حتى, حتى ينظر هذ يمينه يفتح كتابه الى شماله وعند حمراء مواطن ثلاث لا يمر احد الا نفس عند النزام عند استلام الصحف عند الصراف اعملوا لهذا رسول الله يقول للسيدة عائصة لم يذكر احد في تلك الموافل الا نفسه ولكن في الهمة اقوام يهوون الاسلام هم في الدنيا عباتهم اباكرة أبا اكياء شطار أبا أبا مهرة أبا لكن في الاخرة أبا يبحثون أبا عن الاخراء لا يهويه بسيط بالاخرة رسول الله في حديث يرويه سيدنا ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون من نفلف قالوا المفتل فينا من لا درهم له ولا نفرح قال, قال المعدس من الامتي من يأتي يوم القيام بصلاة وصيامه وزكاة ويا ويا وقد شتم هذا وخذف هذا وأكل مال هذا وشفه دم هذا وضرب هذا من حسناته فتوضع على حسناته فان سميت حسناته قبل أن نحظى ما على الحيث اخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاته ثم طرحت النار هذا هو عند لا تفعل مخلصه وبعد الليذان يا من تحوى الحسلات وتشتب وتبتاب وتقضي بيوت المسلمين شغال على اللميمة لا أريد نقل من الموضوع لماذا يأتيني رجل وأقولها والقلب ينفّق القدر فتدرن لماذا ولا علّ كل امرأة مسلمة تفعل امرأ متزوجة مسلمة من مسلم أعدك مؤامرة قدرت في لرجل متدود ومعه حلم معه حلم اعدت المرأة الناكرة المؤامرة واشتغلت بالتليفون على الزوج وبطريقة ماكرة استطاعت للأسف ان تدخل الشك في قلب الزوج في زوجته فصلقها ظنًا تشكو حالها الى الله وبعدما قال لي المشكلة يعلم الله كيف طبنته وكيف أدبته وكيف أحبته ثم حولته على لبنة العلماء ورد له زوجته بعدما أعطوه ما يفتح بيوتنا نماما بيوتنا فيها غيبة بيوتنا فيها حب اللحوم بالحرام يأتي يوم القيامة وقد شفن هذا, هذا وقذف هذا, هذا وأكل مال هذا, هذا وتفك دم هذا وضرب هذا, هذا ان سليت حسناته طرح السيئات المظلومين على الجهد ثم طرح بالمال استيقبوا يا عباد الله, الله, الله النزان حساس سيقوم بالحق وبعد النزان لغيث الواقل وغفر وعاهم هلغفر الصراف يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلمت الحديث ما معناه في جزء من الحديث الفويل جديد الوقت ثم يوضع الصراف بين ظهرين جهنة اسمع اسمع جهد لحظك لهذا اليوم ثم يوضع الصراف بين ظهرين جهنة فأقول أنا وأمتي أول من يجيز فأكون أنا وأمتي أولا من مجيز أي من يتاجي خراف رسول الله وأمته أمته عملا لا أمته قولا ولا نسبا إنما أمته فعلا وامتصالا ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم الرسل يقولون عند الصراف اللهم سلم دل سلم دل فماذا سنقول نحن ما الحديث الثاني في جزء من الحديث ما معناه أو كما قال في حديث طويل حديث الشفاعة يقول الرسول الكريم ما معناه أو كما قال ثم يحقى بالجسر بين الظهرين جهد قلنا يا رسول الله وما الجسر يعني الصراف حان اسمع اسمع مدحضة ما زالها قد عملت خفافيق وكلالي لها شوكة الحب تكون بنجد يقال له السعداء المؤمن عليه الصخر وقل وكالريح وكأجاويد الحيل والرشاب كنادي المتلة ونادي المخدوث ومخدوث في نار تهنم حتى يمر آخرهم يضحب سحبه هذا هو صراح مدحبه مدد مدحبه يعني مكانه تضحب فيه الأقدام وتنزل الله اكبر مدحب مكان تصحب فيه الاقدام وتمتلك ما زلنا مكان الكندلقه فيه الاقدام ولا تصدق علقت قاصي قول قول وكلالي من النار وكلاليم من النار وحسكت مفلطح حفا كذر المكان فيه شوخ من النار. لا يفكت عليه خذر مفلطحة من أعلى دقيقة من أسهل هذا خذر وبين ظهري جهنة بين ظهري جهنة بهذا الوصف يفقه رسول الله انظرتم إلى قائدة إن كنت تريد النجاة في هذا اليوم فعليك بالإيمان بالله ورسوله والاستلساك بالإسلام والاستقامة على طاعة الله اترك الخمر اترك الزبا اترك الثالثة اترك المعاصي تطع إلى الله ارجع إلى الله, ال الله, الله استمسك لحب الله اتدرون ما ساعدة الإيمان اسمع المؤمن عليك الله أكبر, الله أكبر المؤمن عليك فكفر في هذه الكدة المؤمن على هذا الصراف المتحضة المذنة الخطاصية الكلالية الحسكة المتضحة المؤمن عليه كفر كفرس العين عنه وعطوه وقلت سبحانك يا رب إذا كان لسيدنا سليمان رجل أمنا أوتي عين من الكلاب همل عوش بالقيف قبل أن يرسد إليه طرف فإن سيدنا محمدا ربا أمة تشتاز الصرافة صرف علمي عليه وعطر دون محارم أنا لا أتار بين نبييين سادمين ولكن أتكركم مدرس لطا سيدنا سليمان ربا رجلا لم نأتي من الكتاب قال عن آتيك به قبل أن يتدع إليك صرف في عشر سيد سيدنا محمدا ربا جيلا يشتاز الصرافة كالصرف سيدنا عبدالك سيدنا أعيش. هؤلاء كفر العين بالعين تمسطن بهم عيشوا على صلاتهم وعسالهم حيث تمسطنوا بالعكيدة حيث تمسطنوا بها المؤمن علىه كفر ومؤمن أقل كالبر مؤمن آخر كرير مؤمن آخر كأجاويد الخير. مؤمن آخر لأجاويد الركاب حي الإبن ثم وضع الرسول أصلاف الله فقال فناجي المسلم ولكن الله يسلمه مع هذه الأسرات ولكن ناجي المسلم ومعنى محبوش من على الصراط بعض الحدش تخدفه الكلاليب والخصاطيخ والحزكة فلا يصل الى اخر الصراط الا وفاء تقطع صفعا من كناديد جهرية اختر لنفسك اي سبادات تختار فنادي المحلم ونادي المحبوش مقصر لكن نحن ينجم في نار جهنم. بداية تصف الكلامين نحوي، في نار حنّم وحياد بها وأهم من يمر على الصخور يسحب سحبا على وجهه، حتى يمر آخرهم يسحب سحب. هذا هو، الصمار. والواضح أن مناوا اختار لنفسك ما تريد، تبع إلى الله. ارجع الى الله اترك المعاصي دخل نحتك لهذا اليوم اذا قلت امرض لتقدان في ارضها او في قبل الحرب الخضاء فكر في ميزانك يوم الحياة فكر في الصراط يوم الحياة هذا هو الميزان هذا هو الصراط على حضر بعضي وعجبي ثم ما بعد ذلك من سيدخل النار كافر. ومن سيخلد النَّارَ من الْمُؤْمِنِينَ وما سر دُخُولِ دخول وكيف سيبقله وماذا سيخرج منها وما سلوط دخولها وصور من النار ما حسرهم ما شرابهم ما لباتهم ما من ما الذي يشرقون هو مغلوح لقائنا في الاسفوع القادم غير القادم حين شاء الله ولا تقول ان لشيء عني ذلك غدا الا حين شاء الله واذكر ربك, ربك نصيل التقلناها حباب الله اقول قولي هذا واستغفر الله مور ولكم والكائب من الزنب كما لا زندنه خذ الله يستغفر لكم واستغفروه يغفر لكم